وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا ر ج ا ل يوحى إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خالدين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 وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أ ف ا ن مت فهم الخالدون كل نفس د ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا ر ئ ي ك الذين كفروا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 ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خرجل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا ه أ ف أ ن ت م له منكرون ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا به عالمين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 قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون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 قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة لبوس لكم لنحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م شاكرون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 و آ ت ي ن ا ه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س و ذ ل ك ف ل كل من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في ن ا د ى ف الظلمات أ ن لا اله الا أ ن ت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى و أ ص ل ح ن ا له زوجه إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آ ي ة للعالمين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 له كاتبون وحرم على قريه أ ه ل ك ن ا ه ا انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون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 لو كان هؤلاء آ ل ه ة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ن إ ان الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون